وَقَضَنَا إِلَ بَنِي إسرَائلَ فِيكتابابِ لَ تُفْسِدٌ فيِي الأررضِ مَوََّتَنِ وَلَ تَعل النَّعلُوًَا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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا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 وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَأْيَتَيْنِ وَمَ حَوونَ آيَةَ الَّلِ وَجَعلن آيًََ النَّهَارمُ بِصِيرَة لتَابتَغُوا فَظْلَم مِر الرَبِّكُمْ وَللتَعلمُوا عَدَدَ السِنينَ وَالفِسَاب وَكُل شَيئم فَصَّلنهُ تَفصلَ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 وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ بِأُلَآئِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ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 أفَ أصْفَكُمْ رَبّكُم بِالْبَنينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إافَ إِكُمْ لَتقُونَ قَوْلَ النظمَا وَلَقدَْ صََّّفْ نافِي هذا القُرآن يَذَّكَّرُ وَمَا يَزيدُهُم إِللا نُفُورَ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 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً بِصِرَّةٍ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا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 وَإِذ قُلْنالِمَلائِكَ تِسْجدول لِ آدمَمَ فَسَجددُ إِللااِ بِليسَ قَالَ أَأَسجُدُ لِمَنْ خَلَقُ تَقينَ قالَاأَرَأَتَكَ هذا الذي كََّّم تَ عَلََّ لِ أَخخَْتَنيِ إلى يَْومِ القِيَامَ لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان نجانا ما جزاؤكم جزاء موفورا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 وَإِن كَادُ ل يَفْت أُونكَ عََّذ أَوْ حَنَا إلَكَ للتَفْتَرِيَ عَلَن غَيرَهُ وَإِذَا التَّخَذُوكَ خَليِيلَ وَلَل أَنْ سََّتناكَ لَ قَدِكِ التتَكَنُ إلَهِم إذ لأَذَقُناَا كَضعفَ الْ الحياتةِ وَضفَ الْمَماتِثَُّ ل تَيِيدُ لَ عَلَن نَصيرَ وَإِنكَادُ ل يَسْتَفِ الزُونَكَ مِنَ الأأَررضِلُِخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذ لا يَلبَثونَ خِلَافَكَ إِللاا قَليلَ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 وَقالَاوالَ النُؤ مِنَ لَكَ حََّ تَفجُرَ لناَا مِنَ الأررضًا بُوعَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جََّةُم مِن النَّخِيلُِعَينَ بِمفَتُ فَجِرَ الْأَنْهَا رَخِيلَ لَهَا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 أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذَلِكَ جَذَاءُ بِأَنَّهُم كَفَرُوا بِآياتِناَا وَقَاُ أَإِذَا كُنَّ ععِظَامَُ وَرفَةً أَإِنا لََ بعُوسُونَ خَلْْقَ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 117. وقرب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا 118. مِنَ أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا